الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اظن لا والذين الحق من ربهم كفر سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذي كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثاله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب رقاب حدائذ سَإِذَا أَتْخَنْتُمُهُمْ فَشُدُّ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَغْرٍ مِنْهُمْ مَن كَانَ لِيَعْلُوا وَرَضُوا بِالظُّلْمِ وَالَّذِينَ يُفْتَرُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَذِبًا اَمَّا نَمُ جَئْنَا وَيُصْلِحُ yeah them الله <تصفيق> يدخل كَمَا وَيَقُولُونَ كَمَا كُنْتُمْ قُلُ انَّ عَامًا And Kiitos. غير الضامر وأنت كما قالوا <تصفيق> حتى اتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا at <laughs> الله يَعْلَمُ تَقْلَبَكُمْ وَمَتْوَاكُمْ إذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال ball. أَلاَ إِلْكَانَ الَّذِينَ مَوْعِدُ اللَّهِ فَأَصَمَّمُوا وَأَعْنَوا صُرُفًا أَفَلاَ يتدبر أقلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أذبارهم من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين له من سول لهم من الشيطان سوء ولا لهم وأمل ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أغمالهم أم أسباً في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أظالهم ولو نشاء لا دعني والله يعلم. Joe. And إنما من آيات الذكر لا يعيب وله وإن كم تبقون ويخرج أضالكم. وَمَنْ يَبَخَلْ فَإِنَّمَا يَبَخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهِ